بسم الله الرحمن الرحيم. طس. تنزيل كتاب الدين. نزل عليك من لدن سماءك عن إِنَّ فِي على عَلامَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَدْفُؤُ أَبَانَاهُمْ وَيَسْتَحِيثَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعِفُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَزَّعَ عَلَيْهِمْ أَنِّى وَنَزَّعَ عَلَيْهِمْ وَالْفِي وَنَمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَّةً عَظِيمَةً وَهَلَالًا وَجُمُودًا مَأْمِنُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَأَنزَلْنَا سَاءَ أَنْ أَرْضَى فَإِذَا خِفْتَ عَلَيَّ فَأَلْقِ مِثْيَلِي وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ رَبَّكَ يُدْبِرُ إِلَيْكَ وَجَاءَ قالوا فينعون يكون لهم معدون وحجبا ان الناس دعونا وهامنا وتليد بما كان يخاطب ان وقالت المرأة فينعون قرة عين ولا لا تقوتون عساء ان تَعَنَّا أَمِنْ وَتَّخِذَهُ وَلَدًا عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَن نَّتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَحْمِلُ مَطَرًا يركاب درته بديله لولا اضربنا على قلبها لتكون منن وطالت اختي تحين فباتوا دين عن جهل ومن لا نسعو وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَرَادًا عَمِيقًا فَبِالْقَوْلِ قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْدَىٰ بَيْتٍ يَخْشَوْنَهُ وَقَدْ مَلَأْنَاهُ نَاسًا فَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَهُ تَوْكِيدًا وَلَا تَحْزَنُوا وَلْتَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْيَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَنَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمٌ كَبِيرٌ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلًا يَقُطُّ ثِيَابًا وَجَاءَتْهُمْ رُجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ بِاسْمِكَ فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْغِي وَلَا يُغْتَدَىٰ فَاسْتَمَعُوا لِلَّذِينَ مِنَ, من الرُّشْدِ الذي عَلَى الَّذِينَ مِنَ عَدْوِ وَكَذَّبُوا مُوسَىٰ أَلَمْ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ مُوَادٌ نَذِيرٌ نَبِيٌّ قَالَ رَبِّ لِمَ لَمْ تَكُنْ نَصِيرًا فَأَخِّرْ لِي ذِكْرًا إِنَّ رَبِّي فغفر هُوَ وَإِنَّ رَبِّي بِمَا أَنْعَمَ عَلَيَّ لَمَأْكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَتْ مُدِينَةٌ خَائِسَةً وَتَرَكْتُهَا إِذًا لَمْ يَسْتَوْنِفِرُهُمْ بِالْأَمْسِ يَصْطَبِحُ اعْلَنَ مُوسَى إِنَّكَ لَضَيٌّ مُبِينٌ فَلَنَنَّ أن أَنْهَارَ أن دَارِي يَا قَصَبَ الَّذِي مَوْعِدُهُ هُنَا قَالَ يَا مُوسَى أَهَ لَيَا مُوسَى أتريد أن وَقَتُولَ النَّفْسَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا مِنْهُمْ بِالْأَمْسِ إِلَّا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا مُنْفِرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ فَوَفَّرَ لَنَا دِينَتِي يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَيَا مُوسَى إِنَّ الْبَلَاءَ يَحْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فاخرج فاخرج إني لك من فَخْرُجْ فَخْرُجْ إِنَّ لَكُم مَّنَّ مِنَ النَّاسِ كَيُذِيقُوكَ يا رب وان ربنا نجنا من القوم الظالمين ولمّا توجنت طائنا من ينقال عشا ربني اني اهديني سواء السبيل ولمّا وردنا ارسلنا الودد عليه امه من الناس تسقون وجدا من دون مما تذودا قال ما خطبكما قال تعالى حتى يسرى الجميع وَأَمُونَا سَيُخْرِجُنَا كَدِيرٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَن تَنَوَّلَ إِلَهُنْ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فجاء اسم اذهام لا تمشي على استحياء ان قال قال ان ابي يدعوك لذي يتاجرنا لنا فلم ما جاء ام تصع على المصطفر الاعلان جننت من القوم الظالمين طال استعبادهم يا ابدى التاجر ان خير من غير عمل ساجرت قال ان ان اوني كل حاجه اسددتني هاتين على ان تاجرني كما لي حجد وان اسمم عشرا ثمن عندي وما اريد ان اشط على من ان سا عنال من خالصين وانلقتن وبين ايما الاجل قد قضيت فلا عدوان عليه والله على ما يقول وكين فلم ما قدمت الاجل وسار الاهلي انثى ذلك النار من ناراً قال لأهل الكفر قال لأهل الكفر ان معكم نار لعني اسكم فَأَمَرِي أَنْ أُجِدَّ وَتٍّ مِنَّا رِعَ عَلَكُمْ تَسْقَيْنِ فَلَنَّا أَسْنَمَ يَمِينِ شَطِّ الوَدِّ الأَيْمَنِ فِي بُقْعَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّا الْفِعَالُ فَلَمَّا رَأَيْنَا سُلْكَ عَنَّا جَاءَ وَلَا مُذِيرٌ عَلَيْنَا إِلَّا يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ منك من الامن اطلق يداك من ذنبك تخرج بعيدا عن وجهه تخرج بعيدا عن وجهه انه ينسى فَذَٰلِكَ نُتْبُونَ لَعْنَةَ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۖ قَالَ رَبِّ إِن قَتَلْتُ منهم نَفْسًا فَقَاطِلْ أَن يقتلون. وَاخِيها عُرُبٌ جُورٌ وَأَصْفَحُ مِنْهُ فَأَرْسِلُهُ مَعِي فَأَصِلُهُ مَعَ رَبِّ أَنِّي يُخْلِقُنِي إِنْ أَخَافُ أَنْ تَكذِبُوا فَإِنَّ حُبَّ عُبُدَكَ بِأَسِيكَ وَنَدْعُ آلِهَتَكُم مَّا تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ إِلَهَنَا بِآيَاتِنَا أَنْتُم وَمَن تَّبَعَكُمُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَزَّلَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هذا إِلَّا سِحْرٌ مُسْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا سِعَادَ إِنَّ الْقَوْلَ لِلْقَوْمِ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلِمْنِي مِنْ جَنَّتِي وَمَنْ سَتُؤْتِهِ مِنْ بَعْدِي وَمَنْ سَتُقَلِّعُهُ الدَّاءَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا يومًا مَن لَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ وَنَسَأَلُ إِبْرَاهِيمَ يَا رَعَانَ عَلِمْتُ مِنْ فِعْلِهِ فَجَعَلِي صَرْحًا فجعل لَعَلِّي أُؤْمِنَ إِلَٰهَ مُوسَى وَإِن لَّأُمِنَّهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَسَتَكُنْ يَرَاهُ في فِي بغير الْمَيِّ وَلِي كُنْتَ وَنُورٌ لا لَّهُم إِلَيْنَا لَا نُرْجَعُ فَأَخَذْنَاهُ وَجُلُدَهُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَغَاوَ يَنَامُونَ أَنَّ إِنَّتِي يَدْعُونَ إِلَى الْمَنَاهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَسِيحِ صِرَامَ وَأَسْبَحَ مَالٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُمْ وَيَوْمَئِذٍ تَنَامُ الْمَقْبُورَةُ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُّعِيدَهُ لَمَا اسْتَطَعْنَا وَمَا لَنَا مِن كَرِيمٍ أَفْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ مِنَ النَّاسِ وَيَدْعُو بِرَحْمَةٍ عَلَّمَنِي يَتَلَكَّنُ ثُمَّ نَسُوهُ كَجَانِبِ الْعِرْقِ إِذْ طَمِئْنَا إِلَى مُنْحَلِّ الْأَمْرِ وَمَا كُنَّا مُصَلِّينَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ أَشْرَكُوا فَتَطاوَلُوا عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فَهُمْ تَسَاوَىٰ فِي الْأَذَلِّينَ لَقَدْ سُوعِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَكِنَّ النَّاسَ مُنْسَلِكُونَ فَإِنْ يُكَذِّبَانِ بِالْآيَاتِ إِنَّ لَنَا عذابًا شَدِيدًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا فَانْهَى عَن لَّم يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن ت shiftهم مصيبه لنا ربنا فيقول ربنا لنا فَجِئْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُتِيَ مِثْلَنَا أُتِيَ مُوسَى وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَاهُمْ وَتَيْمُوسَ مِنْ قَمْ قَالُوا فِتْخَانَ تَبَا نَرَا وَخَالُوا إِنَّا بِكُمْ كَاثِرُونَ وَنَطَقْتُ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُعَذَّبَةٌ هُمَا أَسْمَعُونَ إِن كُنتُم مُّصْفَادِقِينَ فَإِنَّ مَن يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعَلِمَ أَنَّمَا يَسْتَجِيبُونَ أَهْوَاؤُهُمْ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم يحيون به انهم من عند الله فإذا يثاء على المنقرض به ان الحق من ربنا ان ما كنتم تعملون اسْمِين أَلَا إِن كُنْتُمْ أَمْرًا مَّرْوَةً بِمَا صَدَّرُوا وَهَدَأُوا نَبِيّ حَسَنَتِي وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ نُسْقِي وَإِذَا سَمِعَ النَّبَأَ أَوَّلَ عِنْدَهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَذِينَ أَحَدٌ سَوَاكَ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَنْ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَجِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ مُبَاهَاةٌ تَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ عِرْضًا آمِنًا يُجْدَا إِلَيْهِمْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ طَمِئْنَ لَهُ ۚ رِزْقٌ مِّن وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ ۚ دَبَّرْنَاهَا عَمَّا عَمِشَتْ ۖ فَاتَّخَذَتْ سَكَانُهَا مِثْلَكُمْ ۚ دَاعِبِينَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا مَنْ أَصْلَحَهَا وَمَا فَعَلُوا بِهِ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا إِذًا وَأَمَّا قَوْمُ نُوحٍ فِيهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ متاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعسوا اسنموا وعدنا وعدا حقا ثم لاكن كم من متاعا متاع حياه الدنيا امَّا مَنِ اتَّعَمَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُلْطَانُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْزَنِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِنَا الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الذين حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّنَا وَآلَئِنا الَّذِينَ أغوينا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا رَوَيْنَا تَدَرَّأْنَا إِلَيْهِ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ لِلْعِشْرَةِ أَسْلَمَ فَدَاعُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاءُ عذابٍ لَهُ أَنَّ لَهُم كَانَتْ يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي مَنْ سَيَقُولُ مَاذَا أَجْلَتُمُ عَنِ يَتَالِئُ الْأَمْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَمَا لِيَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ سَبَقَ وَخَلَا وَهَمَّ الْقَوْلَ إِنْ كَانَ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ وربك سيأخذ ما ينتها اخ ما كان لهم ذنبا في رب فسبحان الله وتعالى عن ما نُشر وربك سيحل ما في صدورهم وما يؤلمهم وهو والله لا اله الا الله له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم حَرَجًا فَمَن يُجِيبُ الرَّبَّ الْمُقْتَدِرِينَ إِذَا دَعَانَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ ۗ الارائتم ان جعل الله عليكم لنا ورسلنا إلى يوم قيامه من اله غير الله ياكيس ودليل لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللهُ يَسْتَعِينُ بِٱلَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلَا تَصْغَوْنَ وَعَيْرُ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَنَهَارًا وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَرَأَيْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَاقْضِ أن أن مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي الْحَقَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ إِنَّ قَوْمَكَ كَانُوا مُشَاطَةً عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَّا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُونُ أُولِي الْعِلْمِ مُبَصَّرِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُ لَا تَفْرُطُوا إن الله لا يقبل برحي ومن تر في ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصريبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما انا اعطيت على علم عندي الا لنعلم ان الله قد املك من القدر فَأَذِنَ لَهُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي قَاللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَنَا نَمْسَا مَا أُوتِينَا اطَّاعُونَا إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا يُنْقَضُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَّا الصَّادِقِينَ فَخَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَبِدَارِهِمْ أَرْضًا فَمَا كَانَ لَهُم فئته مِّن مُّؤْمِنٍ فِيهِ يَنصُرُونَهُمْ وما كان من وأصبح مَا كَانَ لِلْمُنَافِقِينَ تَصْدِيقٌ وَأَسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِن كَانَ مِنَّا لَأَمِنَ ۗ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَقَدْ كَفَى بِهِ وَإِن كُنَّا مِنْهُ لَا يَخْرِجُ الْكَافِرُونَ كُنِ الْبَاقِي الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ نَادُرُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَفْتَدًا وَالْعَاقِبَةُ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 إن الذي قرئ عليك القرآن لنذك الى معاد ربى اعلم من جاء ابر مبا وانا هو الصمد عليم فَتَشَارُدُوا وَأَمِنَ الطَّائِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ نَغِيراً كَافِرِينَ وَلَا يَقْبُ دُنْكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعِبًا إِنَّ إِلَى